نفس نفس اضمك اكمل عمري ج م ب ك قلبي سامع ن ب ي قلبك هموت عليك ي ا ل ل حبك ص ح ف ي كل ح ا ج ة حلوه فيي قلبي روح يا نور عينينا نفس قلبي سامع نبض قلبك هموت ا ن ي يا الحب صحى فيا كل ح ا ج ة حلوه فيا نور عناي وما فتح عيني القى أ ح ل ى ن ظ ر ة من عينيك ن ف س ه اغمض عيني واحلم ى إني اني ايدي ك وصفك م س ت ح ي ل كل ح ا ج ة ل ي ت ه ا ف ي ك 「حته م ن و ر و ح ف ي لو تغيب عن عينه ث ن ي ه هو بس حس ب ي احضنك م ن الخوف عليك ا ح ض ن ي ن ف س اضمك ن ف س اكمل ع م ر ج م قلبي سامع نبض قلبك هموت عليك يلا حب دنا كلن ق ا ل و ر لي دنا ك ل